بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او اُقْسِمْ بِهِ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَمْطِيلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً إِنَّ نَشْأَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَدْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوم يجعل الولدان شيبا السماء أم فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرا فَمَنْ شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوُّ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَضَعِيفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ علم أن لم تحصوه فتاب عليكم مَا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من